ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتون ذا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين مَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّنَا ذَائِقُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ غَاوِينَ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 ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا بشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون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 يطاف عليهم بكأس من معيد بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قافرات الطرفعين